هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على الحث على علم من العلوم ما هو علم التاريخ وأنه من العلوم الجميلة التي بها تعرف الأقوال صحة وبعثا وصدقا وباطلا فإن الله أبطل دعوى اليهود والنصارى بانضمام إبراهيم إليهم وأن كلا منهما يزعم أن إبراهيم منه وإليه فابطل الله هذه المقولة وهذا الإدعاء بالتاليخ وأن إبراهيم متقدم عليكم وأن التوراة والإنجيل إنما أنزل بعد إبراهيم فكيف يكون إبراهيم منكم وإليكم أفلا تعقلون لا تعقلون هذا الذي تزعمونه وهذا البطنان أو هذا الباطل البيّن الواضح لا تعقلونه وتنتهى عن هذه المقولة وعن هذه النسبة نسبة إبراهيم إليكم أو نسبتكم إلي إبراهيم الحاصل هو علم جميل ولا شك وبه عرف بطنان دعوة بعض المدعين من هو هذا الذي ادعى دعوة عريضة راتن الهندي ادعى أنه صحابي بعد ستنئة ادعى أن له صحبة وأنه صحابي فأنكر العلماء صحبته بالتاريخ وأن هذه دعوة باطلة ودعوة لا يمكن أن تتم له أبدا لبعد التاريخ أي أنه بعيد جدا عن زمن الصحبة يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ففيه النهي عن الجدال الباطل وأنه لا يجوز لأحد النجاد بالباطل حرام لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فهذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن الجدال بالباطل وأن الشخص لا ينبغي له أن يجادل الباطل بل بالحق تركه أولى إذا كان في الحق تركه أولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، وإن كان محقا هذا في الحق وكيف بالباطل فلا شك أنه أولى وأولى فالواجب لازم أن يترك الجدال بالباطل وأما بالحق فإن رأى أن فيه مصلحة الإسلام والمسلمين وإظهار الحق وكان كذلك بلين والقصد هو إظهار الحق فهذا جائز ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فهذا لا بأس به وما فيه مانع أن يجادل الشخص لإحراغ الحق وإبطان الباطل وإظهار الحق وبيان الحجة ويكون معالين في الجدال ويكون في التي تكون فيها المصلحة في فعله أكثر من المرسدة في فعله إذا كانت ثم مصلحة في فعله أكثر من نفسه فلا بأس أن يقدم عليه الشخص وهكذا أيضا يكون في المواقف التي تكون فيها المجادلة لا بالمحاسنة لا بالمخاشنة إذا كانت المجادلة بالمحاسنة لا بالمخاشنة فلا بأس أن يجادل فإن الله رخص في الجدال كما في هذه الآية وأيضا كما في قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وجاهد لهم باللتي هي أحسن ولاي التي تقدمت ولا تجادل أهل الكتاب إلا باللتي هي أحسن على هذا الجدل جائز وجوازه يكون في المواطن التي تكون فيها المصلحة في فعله أكثر من النفس لا وهكذا أيضا يكون في المواطن التي تكون فيها المجادلة في تكون فيها المجادلة فيها بالمحاسن لا في المحاشلة كانت المجادلة بالمحاسن لا بس ولا تجادل أهل الكتاب إلا باللتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن والقصد هو إظهار الحق يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ولا بأس وإن أكثر الشخص الجدال لبيان الحق وإحقاق الحق وإبطال الباطل فهذا جائز فإن الأنبياء جادلوا أقوامهم وأما إذا رأى أن فيه مفسد وإن كان محقا رأى في جدله مع أهل الباطل مفسدا وإن كان محقا يترك هذا أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقه وأما إذا كان بالباطل فلزام تركه نزام تركه واجب أن يترك شخص الجدان بالباطل فإن الله يقول لما, تجادل لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجين إلا من بعده وهذا إنكار عليهم كيف تجادلوا بالعلم تجادلوا بالباطل إياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر غالبه فلشتنا المراء والجدل يدعو إلى الشر ويجلب الشر فعلى هذا يجب فلذلك السلح اجتنبوا الجدل مع أهل الأهواء جدا ومناظراتهم لأهل الأهواء قليلة قليلة جدا مناظراتهم وجدالهم لأهل الأهواء الجلوس معهم أما الردود عليهم فالكتب الحمد لله طافحة وهذا من الجدل هذا من الجدل والجدال الحق الذي فيه إظهار الحق وهو في مواطن فيه مصلحة في فعلهين أكثر من مفسدة وفعلا جادلهم ابن عباس وغلبهم كانت مصلحة عظيمة وخاف عليه علي أولا أن يذهب إليهم خاف عليه لكن رأى ابن عباس أن في جدال أولئك الخواج مصلحة فذهب إليهم وجادلهم ورجع منهم جم غفير والذين لم يرجعوا قتلوا في النهروان جلهم قتلوا والذين أراد الله بهم خير رجعوا للصواب وإلى الحق فالحاصل هذا هو الجدل إن كان بالباطل فهو حرام والله سبحانه وتعالى أنكر على الكتاب لما تحاجون في إبراهيم الجدال بالباطل وإن كان بالحق فإن لم يكن فيه مصلحة للإسلام والمفسدة فيه أعظم فيجب تركه وينبغي تركه وإن كان فيه مصلحة للإسلام أكثر من المفسدة فالشخص لا بس نجادل وهكذا أيضا إذا كان الجدال فيه ملاينة وبالمحاسنة أو فيه محاسنة ولا مخاشنة فأيضا لا بس وإلا القلب يقصو من الجدل وهذا شيء مجرب حتى, مجرب حتى مع أخيك إذا تناقشت تناقشت مع أخيك ترتفع الأصوار وتقصو القلوب ويحصل في القلوب ما يحصل من الشحناء والبغضاء وغير ذلك منذ ذلك النساء صلو يقول أنا زعيم بيت في الجنة في ربض الجنة لمن ترك الجدال أو المراءة وإن كان حقا فالأصل هو البعد عن هذا ولكن إذا حتيج إليه فربما كان واجبا إذا حتيج إليه ربما كان واجبا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا وجادلهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن هذا أمر فالجدال لا بد ما يستطيع انفق منه الشخص في بيان الحق لكن ليس الجدال العقيم وإلا هذا الذي يصنع أهل العلم من بيان الحق وغير ذلك من الأمور هذا كله من هذا الباب لكن هذا جدال مأمور ما به الله أمر به وجادلهم بالتي هي أحسن وإنما الأدلة التي جاء فيها النهي هي أدلة التي تنصب عن جدال المحرم جدال الممنوع والجدال الذي ما فيه فائدة ما فيه فائدة لك هذا ابتعد عنه قلني بسعه صلى الله عليه وسلم قد بشرك وضمين لك الجنة ضمن لك الجنة وهذا الموضع منها إذا تركت الجدل هذا هذا حاصل ما ذكره الشوكاني رحمه الله في تفسيره وأما استدلال بالآية على علم التاريخ وعلى الحدث على علم التاريخ ومعرفة شيء منه هذا الاستنباط أخذه من هذه الآية الإمام السعدي رحمه الله تعالى قال رحمه الله قوله تعالى ها أنتم بتلين الهمزة حيث كان مدني نعم المدني يلين الهمزة وأبو عمر أيضا ابن العلا هنتم هنتم هؤلاء هنتم بتلين غير همز وأما البقية يا الكتاب لما تحاجون نعم قال رحمه الله قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون فما هي لما يا إبراهيم لما تحاجون ما هي لما هذه ها؟ أصلها لم هي معناها هذا يقول أبو يحيى لما وتنكلم جازمة وأما هذه لم تحاجون ما عند من عندك ماشي في النحو آه بس إن شاء الله بإذن الله تعلم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يفتعلين وعليكم جميعا فضل استنكارية لا بس لكن هو هذا أولا نعم هذه اللام حرف جر وما استفهامية أحسنته وهذا الاستفهام استنكاري، فإن ألفهما أصل لما تحاجون، فإن ألفها حذف الجرازا واجوبا وجوبا, وجوبا أحسنها حذفت وإن الأصل لما لما تحاجون، لكن لأجل التفريق بين الاستفهام والخبر يحذفون الألف من ما الاستفهامية إذا دخل عليها الجار كما يقول المالك رحمه الله. وما في الاستفهام ان جرت حدث ألفها وأولها الهاء فهذا حكم واجب وما في الاستفهام ان جرت حدث ألفها الهاء فإذا وقفت قلت لمه لمه بها السكت وأما عند الوصل فلا تأتي بالها لما تحاجون تحذف الالف فقط من غير الاتيان بهاء السكت وها السك وأولها الهاء انتقف إذا وقفت على الكلام قلت لمه لما بهذا، فهذه ما الاستفهامية وحذف ألفها لأجل أنها جرت والقاعدة في ما الاستفهامية كما قرر ذلك ابن مالك أهل اللغة وما في الاستفهامي إن جرت حذف ألفها وأولئكها انتقف، فهي اسم استفهام وتحذف ألفها للتفريق بين الاستفهام والخبر. قال رحمه الله قولوا تعالى يا أهل الكتابي لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده تزعمون أنه كان على دينكم وإنما دينكم اليهودية والنصرانية وقد حدثت اليهودية بعد نزول التوراة والنصرانية بعد نزول الإنجيل وإنما أنزلت التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم بزمان طويل هذا واضح فإذا إبراهيم ما هو من اليهود وله من المصارى ولا يمت إليهم بصلة بل هو حنيفا مسلما وما كان من المشركين وهم مشركون وأهل التوحيد خلاف ما عليه أهل الشرق تماما فلا ينتسب إليهم أهل الشرق ولا ينتسبون إليهم فهم مرآء منهم وكذلك أيضا أهل التوحيد من أهل الشرك إذن هذه دعوة باطلة وما أكثر دعاوى اليهود الباطلة ما أكثر دعوهم الباطلة وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدوا هذه دعوة إن أردتم الهداية اليهود يقولون كونوا هودا والنصارى يقولون كونوا نصارا لكن أجمل قولهم في قوله وقالوا كونوا أجمل المقول ثم بين سبحانه وتعالى كونوا هودا أو نصارا أولا بينا ما أقولتهم أجملها ثم بينا ما تقوله اليهود وما تقوله النصارى وجعل الضمير واحدا يعود عن اثنين، أي أن اليهود قال كونوا هودا ولم يقولوا كونوا نصارى والنصارى قالت كونوا نصارى ولم يقولوا كونوا هودا فكل واحد فرد بمقاله وليس المقصود أن النصارى يقولون كونوا هودا ونصارى واليهود يقولون كونوا هودا ونصارى لا وإنما كل واحد يدعو الناس إليه وإلى دينه فإنهم كما تعلمون ما بينهم من الشر ولا يدعو أحدهم إلى دين الآخر أبدا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب فكل واحد يتبرم دين الآخر فلا يدعو أحدهم إلى دين الآخر أبدا بل يهود تدعو لدينها والنصارى تدعو لدينها. وهكذا من دعواهم نحن أبناء الله وأحباؤه كثير كثير ولن يدخل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرة كم من دعوى ذكرها الله سبحانه وتعالى عن اليهود وعن النصارى وكله دعاوى باطنة قال رحمه الله وإنما ونزلت التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم بزمان طويل وكان بين إبراهيم وموسى ألف سنة وبين موسى وعيسى ألف سنة فإذاً هذا بعيد وهذا كما سمعت بالتاريخ عرفة بطلان هذه الدعوة عرفة بالتاريخ فبين إبراهيم وموسى ألف سنة وبين موسى وعيسى ألف سنة أفلا تعقلون بطلان قولكم أي حذف المتعلق وحذف المتعد إليه أو المتعدي إليه الفعل أفلا تعقلون أي بطلان قولكم هذا أفلا تعقلون هذا الكلام هذه حجة دحض قال قوله تعالى ها أنتم بتنين الهمزة حيث كان مدني أي هنتم هنتم أولئي أو هؤلاء هنتم من غير همز بالتنين بألف دون همز هنتم هؤلاء حيث كان مدني وأبو عمر أيضا يلين الهمزة ولا يحققها بل يلينها قال وأبو عمر والباقون بالهمزة ها أنتم بالهمز لا بالتليين الباقون أي بقية الغراء بالهمز ها أنتم والباقون بالهمز واختلفوا في أصله فقال بعضهم أصله أنتم ها أنتم أصله أنتم أنتم أنش عندكم أنتم هكذا فقال بعضهم أصله أنتم وها تنبيه نعم أصل الضمير أنتم وهذه الها المتقدمة للتنبيه وتكون الها الثانية توكيد للهاء الأولى الها الثانية توكيد للهاء الأولى ها أنتم هؤلاء فالهاء الثانية توكيد للهاء الأولى وأصلها ها أنتم أصله أنتم ثم جاء بها التنبيه فقيل ها أنتم فتكون الها حرف تنبيه لا محل لهم لعراب وأنتم فيه أوجه لعراب أو أنتم مبتدا ما في أنتم مبتدا لكن هؤلاء بعضهم يذكر في أوجه مبتدا وهؤلاء هذا خبر على قول خبره ومنهم من يقول منادى يا هؤلاء ومنهم من يقول موصول ها أنتم الذين حاججتم فيما لكم به علم وهذا مذهب الكوفيين أنه موصول يجوز أن يكون اسم إشارة موصولا لا ما نعنده والصحيح أن هذا خطأ الصواب اسم إشارة اسم إشارة وليس وليس تعمل موصولا والحاصل في خلاف فيها أنتم فقيل أصله أنتم ثم جاء بها تنبيه وقيل مساءه فقال بعض أصله أنتم وها تنبيه وقال الأخفش أصله أ أنتم فغلبت الهمزة الأولى ها أن. فقلبت الهمزة الأولى هاء فقيل هاء أنتم وإلى الأصل أأنتم ثم قلبت الهمزة هاء فقيل, فقيل هاء أنتم وهذا موجود في اللغة القلب لكن الأول هو الأظهر فقل فقلبت الهمزة الأولى هاء كقولهم هرقت الماء وأرقت هذا موجود القلب أن الها تقلب موجود في لغة العرب أرقت فلك أن تقول هرقت الماء أرقت الماء هرقت الماء فتغلب بالهمزة ه أن هذا وارد في لغة العرب لكن هنا والله علم الصحيح والأول أن الأصل أنتم ثم جاء بها التنبيه ها أنتم ثم أُكِدَت ها التنبيه بأخرى هؤلاء تكون الثانية توكيدا الأولى قال رحمه الله كقولهم هرقت الماء وأرقت هؤلاء قولوا هؤلاء أصله أولئي ثم جاء بها تنبيه أصله أولئي دخلت عليه هؤلاء التنبيه وهي في موضع النداء يعني يا هؤلاء أنتم حاججتم هذا قول هؤلاء في موضع النداء منادى بحرف نداء محذوف ها أنتم يا هؤلاء حاججتم جادلتم ومنهم من يجعله خبرا أو بدلا من أنتم أيضا أو جه بدلا من أنتم ها أنتم يصلح أن يكون خبرا وأنتم مبتدى أول ويكون هذا خبر له أو مبتدى ثاني هؤلاء مبتدى ثاني وحاجزتم خبر له والجملة خبر مبتدى الأول وأما الكوفيون يقولون هو اسم موصول خبر لأنتم وحاجزتم صلة الموصول أي ها أنتم الذين حاجزتم فيما لكم به علم يجعلونها موصولا فهذه بعض الأوجه في أنتم فقيل منادى ها أنتم يا هؤلاء ها أنتم هؤلاء أي يا هؤلاء وقيل مبتدى ثاني ها أنتم هؤلاء وجملة حاجزتم خبر للمتدثان المتدثان مع خبري خبر المتدى الأول وقيل موصول والجملة صنة قال رحمه الله يعني يا هؤلاء أنتم حاججتم جادلتم فيما لكم به علم يعني في أمر موسى وعيسى وادعيتم أنكم على دينهما وقد أنزلت التوراة والإنجيل عليكم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وليس في كتابكم أنه كان يهوديا أو نصرانيا وقيل حاججتم فيما لكم به علم يعني في أمر محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم وجدوا نعته في كتابهم فجادلوا فيه بالباطل فلم تحاجون في إبراهيم وليس في كتابكم ولا علم لكم به حاصل فيها النهي عن الجدال بالباطل، فكله محاجم بالباطل في إبراهيم حاجب بالباطل مع أنهم يعلمون أنه مو في كتابهم، وحاجه قال هو معنا وهو منا وإلينا، أو في محمد أيضا حاجه في الباطل مع أو حاجه بالباطل مع علمهم بنعته في كتابهم، لكن حاجه بالباطل وقالوا هذا مو كذا، وإنما الصواب كذا. هذا كلهم محاجب الباطل سواء في إبراهيم أو في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الوجهين كلها محاجب بالباطل فعلموا أن إبراهيم ليس منهم ولا في كتابهم وقالوا هو منا قال هو منا وهكذا في محمد علم نعمة وحاجوا فيه بالباطل على خلاف نعمة قال وقيل حاجشتم فيما لكم بعلم يعني في أمر محمد لأنه وجدوا نعمة في كتابهم فجادلوا فيه بالباطل فلم تحاجون في إِبْرَاهِيمَ وليس في كتابكم وَلَا علما لكم به والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يفضح أَهْلَ الْبَاطِلِ ويبين زيف اقوالهم وما يَدْعُونَهُ وهذه من الادلة الَّتِي يستذلك بِهَا على الرج على أهل الباطل وانه يبغى ان يرد على اهل الباطل وان تزيف اقوالهم وكم من الأدلة في كتاب الله فيها الرجع على أهل الباطل وعلى أغوالهم الباطلة وهذا منها من الردود هذه الآية من أدلة الردود على أهل الباطل وبيان سيف أغوالهم قال رحمه الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم برأ الله تعالى إبراهيم مما قالوا فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وهكذا أيضا في الآية الأخرى بل ملة إبراهيم حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين قالوا قونوا هودا أو نصرة اهتدوا بل ملة إبراهيم حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين فما يعرب الملة إبراهيم؟ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم. قل بل ملة إبراهيم. حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. من من له فعل به؟ ما تقدير الفعل؟ نعم بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. هل يكون يهودا أو نصارى؟ قال الله بل ملة إبراهيم بل اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا مسلما بل اتبعوا هذا الملة لا تكونوا يهودا ولا نصارا بل اتبعوا ملة إبراهيم التي هي ملة محمد عليه الصلاة والسلام. قال وما كان ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين والحنيف المائل عن الأديان كلها إلى الدين المستقيم هذا هو الحنيف يحفظ من هذا الموضع ويذكر في كتب الاعتقاد والحنيف المائل عن الأديان كلها إلى الدين المستقيم قال والحنيف المائل عن الأديان كلها إلى الدين المستقيم وقيل الحنيف الذي يوحد ويحج ويضحي ويختتن ويستقبل الكعبه وهو أسهل الأديان وأحبها إلى الله عز وجل كله صواب لكن هذا فيه تفصيل وهذا فيه إجمال حنيف المائل عن الأديان كلها إلى الدين المستقيم والدين المستقيم هو دين التوحيد ودين العبادات من حج وضاح واختتان واستقبال قبلة وغير ذلك من الشرائع التي جاءت في الدين الحنيف كله صواب وقيل الحنيف الذي يوحد ويحج ويضحي ويختتن ويستقبل الكعبة وهو أسهل الأديان وأحبها إلى الله هذا يكفي إن شاء الله نقف